وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ بِمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين